Abdul محمد Wafrazon, Muhammad Al Qasifi, Adi Al Khattab, Saeed Al Nadr, Sheikh Omar Al Jumaid Al Barkawi, Abdul Aziz ونباشر تصيدو يا لبنات وتحاولو يا لبنات وتحاولو يا لبنات وتحاولو يا ما يخد الوضع وميبعدو يا لبنات يا البنات حاولوا يا وان باك ما اللي عنده صاري يا البنات تحاولوا هذيك خويا لا ندري لك حاولوا يا البنات تحاولوا يلا موط منها بس جديده البنات تحاولوا حاولوا يا البنات تحاولوا راح كلب العاشق ولا مريض البنات تحاولوا. ايه تحاولوا يا البنات تحاولوا يا نامور طلناها خارج فين بس البنات تحاول إيه I won't be a fool. I'll take أنا هتسنم متعان دينا البنات تحاول، حاولوا يا البنات تحاول، يا مزاج القاهرة ترجون البنات البنات تحاول، آه حاولوا يا البنات تحاول، يا ولدي شويه راه ربي كونكم البنات تحاولوا اه حاولوا يا البنات تحاولوا يا, يا ودرتوا التليفون قبل بيت نور البنات اتحولو نيلك عرفي شكون البنات تحاربوا اا حاولوا يا البنات تحاولوا أنا نحبكم سوا واشكون في القلب وبالبنات تحاربوا حاولوا يا البنات تحاولوا خرجتوا الشباب عمرو ما يتوب البنات حاولوا حاولوا يا البنات <زديد> حاولوا يا والقلب ما عنده دوا يا البنات حاولوا حاولوا يا حاولوا حاولوا كاينين تحاولوا يا تحاولوا يالي ما يقد الوقت وميدعوا يا تحاولوا اري حاولوا يا البنات تحاولوا حاولوا يا البنات تحاولوا هنيك خويك عيني ما دري ليه حاولوا يا البنات تحاولوا والله موت من هات بس جذي يا البنات تحاولوا حاولوا يا البنات تحاولوا أنا راكب العشق ولا أمري يا البنات تحاولوا تحاولوا يا <تصفيق> البنات تحاولوا راود يشيدوا را فرق الكلاصه البنات تحاولوا ايه حاولوا يا البنات تحاولوا انا قلت هاد السنه متعندينا البنات تحاولوا ايه يا قلبي شركتي والحب ما تعال فيك خيتي وسمقتي طيعتي فيك وذيق تبغي يحوث بيك كله طوماني فيك ما عارتي ريشيك وانتي لحمة ثمية تتكيني وزيحني حنيني